يُبَصَّرُونَهُمْ يَا أَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُ كلا إنها لضا 112. نزاعة للشوا 113. من أدبر وتولى وجمع فأوعى 115. إن الإنسان خلق هلوعا 111. إذا مسه الشر جزوعا 112. وإذا مسه الخير منوعا 113. إلا المصلين 114. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق 112. للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 115. إن عذاب ربهم غير مأمون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 112. والذين هم على صلاتهم يحافظون 113. أولئك في جنات مكرمون 114. فما للذين كفروا قبلك مهطعين 115. عن اليمين وعن الشمال عزين 120. أي أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم 121. كلا إنا خلقناهم مما